ربيب المعاني في رحاب الله إني لمطريح ببابك ملي سواك لدى المهارك إني أتيتك مخبتا أرجل وصولي إلى رحابك في وكلا دال مهلك اني اتيتك مخبطا الوصول الى الرحامه يا ربي من لي غيرك انت الرحيم بعبدك فرحم عبيدا واقفا كذب من فارط البكاء فكرجاء لا يخيب <متعطي> انت الحليم والقري فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب اني لضريم في ذمبي ملي سواك الا دالمهلاك مخبتاً, مخبتا أرجو الوصول إلى رحادي يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا رجائي فاذا اطرحت فاحسرتي وكربتي وشقايا <تصفيق> اني لمضطر لندبك ما لي سواك الا مدد المهاني مخبتا مخبيتا الوصول الى بحر جودك أرشف أرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا وعف القبيحة وما مضا واجعل مآلي جنةً واجرني من حر اللظى ان لي لو ميتن ارجوصو لى الى رعب اني لمطره حم ببا ما طير الحن ببابك ما لي سواك الا المهالك اني اتيتك مخمتا وصول ليل ارحا